ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ما شرى الإخوة حينما نقرأ آيات الله جل وعلا وهي تتكلم عن القلب الكبير تخور القوى وينهزم التماسك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 وقال الله على لسان يعقوب هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وقال قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون وقال الله والذي قال لوالديه اوف لكما اتعداني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امن بل ان المجرم, بل إن المجرم يوم القيامه ذكر الله عنه أنه يود لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ولم يذكر الوالدين لانه يعلم أن الله سيزداد غضبه عليه لو أراد الافتداء بهما مع أنه ذكر أنه يفر من أمه وأبيه لكنه لا يجرؤ أن يطلب الافتداء يطلب الافتداء بهما ولا غر وعباد الله ولا غر بعمل أفضل من ال... بعمل أفضل من الجهاد في سبيل الله نعم بل هو الجهاد يا كرام جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رس يستأذنه في الجهاد فقال فقال صلى الله عليه وسلم احي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد وفي روايه لمسلم قال فهل من والديك احد حي قال نعم بالكلاهما قال صلى الله عليه وسلم فتبتغي الأجر من الله قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما قال الناوي رحمه الله هذا كله دليل لعظم فضيلة برهما وأنه اكد من الجهاد وفيه حجة لما قاله العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما انتهى كلامه رحمه الله بل هو أعظم الأعمال واحبها إلى الله تعالى بعد الصلاة وقبل الجهاد في سبيل الله كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل احب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم اي قال بر الوالدين قال ثم اي قال الجهاد في سبيل الله هل تعلمون معشر الاخوه هل تعلمون عن اي جهاد نتكلم ويتكلم السائل يتكلم عن جهاد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع افضل رايه تحت رايه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أسمى هدف ومع ذلك قدم والديه على هذا الجهاد بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا, دعا على من أدرك والديه ولم يبرهما ولم يتسببا له في دخول الجنة بالذل الخزي جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفو ثم رغم أنفو ثم رغم أنفو قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة قال شراح الحديث معناه ذل وكره وخزي وفيه الحذ على بر الوالدين وعظم ثوابه ومعناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه والشاهد والواقع شاهد بذلك عباد الله لم يعرف المرء وفي حياته كلها من يهتم به كاهتمام أبويه به منذ صغره وهما يطعمانه ويحملانه وينظفانه ويحفظانه إذا بكى ارضياه وإذا خاف امناه وإذا جاء اطعماه إذا اشتهى شيئا جلباه لا قدرهما رحمه لا يمكن أن تصور ولا توصف ولا تنضب فما باله باله حينما بلغ مبلغ الرجال وش يشتد تعلقهما به ما باله تشحى وأعرض عنهما مشاهد من العقوق نراها من بعض الشباب والله إنها مشاهد محزنة مخزية في تعامل الابن مع والديه ما أكثر نماذج الخذلان التي يصاب بها الوالدان في ابنائهم كأني بحسرة الوالدين ولوعتهما حينما يريان ثمرة فؤادهما كلما كبر كلما ابتعد وقل طواعيته ألا ما أشد وأقصى قلوب بعض الأولاد يعيشون بأنانية وعدم مبالاه متى تستيقظ هذه الضمائر تجاه آبائهم وأمهاتهم إن أعظم مصيبة على الوالدين أن يرى ابنهم أن يرى يبنهم في طريق الشر وأهله هي صدمة كبرى وعغما كثيرا ما نسمع أنين الآباء والأمهات ممن يشتكي من صلافة وجلافة ابنه معه وعدم احترامه كم من The oh cat فمراكز الشرط ولا دخلها فلما كبر ابنه جر عليه الويلات والحسرات فهو في كل يوم في مركز شرطة أو في مجلس حكم قاضي أو في هيئة عاش كريما متعففا فجره ولده إلى ما لا يريد من استجداء الناس وطلب الشفاعات بسبب مصائب ولده كم نسمعهم يتجرعون الأسى حين يقف ابنهما خلف قضبان الحديد في السجون بسبب المخدرات أو جنوح الشهوات أي أيها, أيها, الأبناء، أيها, ايها الابناء اتقوا الله في والديكم وارحموهم كما ربياكم صغارا ادفعوا عنهم أذاكم المعنوي فقد كان يدفعان عنكم الاذى الحسي والمعنوي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما سمعتم واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، فاستغفروه وتوبوا اليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه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 ممتدح الله وانبياء بانهم بارون غير جبارين ولا مستكبرين ألا ما اجمل قضاء حاجات الوالدين وما اسعدها على النفس هل شعرت بلذيذ الرضا منهما على برك وعنايتك هل ذقت برد دعائهما لتولد ذريتك إن لله ان لله عبادا قاموا بهذه الطاعه خير قيام برا واحسانا ورحمة فهذا لا يعطي أهله طعامهم حتى يطعما وهذا لا ينام حتى يناما وذاك يبيع, ماله كله وذاك يبيع ماله كله ليسدد عن أبيه دينه وهذا يسافر لطلب المعيشة ليرتاح والداه وهذا يفرط في أصدقائه وجلساتهم من أجلهما وهذا يرافق احد والديه في المشفى كل يوم لسنين طويلة تارك الرغباته وسفراته من اجلهما وهذا يعرض نفسه للخطر ويتبرع باحد اعضائه من اجل شفاء احد والديه الا ما اعظم هذه النفوس وازكاها اترون الله لا يشكر صانعه في الدنيا والاخره اشكر لي ولوالديك تلك النفوس الطاهرة الوفية ما اجمل ذكرها وما احسن زكاءها تحوطها عناية الله وتحوطها دعاء الوالدين لها وما اقبح نفس العاق وما اخبث روحه وما اخبث مجلسه مجلسه شغم ودعاءه مردود وفي مجلسه لا تقبل الدعوة اف وكف لها ولقبحها وما من ذنب اجدر ان تعجل لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخره له في الاخره من البغي وقطيعه الرحم وان اكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين بهذا صح الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد في مسنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث والرجلة من النساء وعنده أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المسلمين اياكم وعقوق الوالدين فان ريح الجنه توجد من مسيره ألف عام والله لا يجد ريحها عاق والله لا يجد ريحها نعوذ بالله من العقوق وإن من المفارقات العجيبه عباد الله في هذا الاسبوع ما نشرته الصحف وتداولته وسائل الاتصال ان شابا دخل على امه وطعنها وهي في حاله حرجه جدا وخبر اخر ان شابا تبرع لامه بكليته بعد ان عانت من المرض ليبقي امه عنده يراها في كل يوم إن هذه الأسرار في أقدار الله لتؤكد لنا أن الله يقيم الحجة علينا فمن شاء فليطع ومن شاء فليعصي والامر إليك وليس بين الشطاوة والسعادة إلا النية الطيبة والاستعانة بالله وتذكر كل يوم أن الدنيا قصيرة جدا وما فائدتها إذا فشلت في أعظم علاقه في أعظم علاقة وصلة بينك وبين غيرك من البشر ما فائدة الحياة وإن رضي الناس عنك وسخط والدك ما فائدتها وإن عجب بك اصدقاؤك ودعى عليك والدك هنيئاً, هنيئا لمن ضرب المثل في برهما هنيئا لمن كانوا قدوات واقعية. واقعية لنا في برهم ولوالديهم هنيئا لكل أمن ولدك البار احمد صنيعه ادعو له اسمعه طولا معروفا سل الله له الثبات فاللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا واغفر لابائنا وأمهاتنا ربنا اغفر لهم وارحمهم كما ربيانا صغارا